إن شاء الله عز وجل درسنا في اسمي الأحد والواحد يقول المصنف حفظه الله أما اسمه تبارك الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهو أحد اسم الأحد ورد في موضع واحد في القرآن العظيم لكن في السنة ورد يعني حقيقة في بعض النصوص في النص المعروف أن النبي عليه السلام حينما سمع رجل يدعو الله أن يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد إلى آخره قال لقد سألت الله عز وجل بسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به آطى وكذلك يعني غير هذا النص وهي السورة العظيمة هذه قل هو الله أحد كما هو معلوم سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد سيأتي إن شاء الله عز وجل الصمد بعد اسمي الآحد الواحد يعني وسأتكلم بما يتيسر إن شاء الله عز وجل حول هذا الاسم لم يلد يعني ليس بفان لأنه لا شيء يلد إلا هو فان بائد ولم يولد يعني ليس بمحدث لم يكن فكان يولد الآن هذه عبارة عن أشياء محدثة لأنه لم تكن فكانت أما الله عز وجل فلا يجوز أن نقول أنه يعني أن نصفه بهذا الوصف لم يرد ولم يورد. هذا, هذا الله عز وجل وصف نفسه فقال لم يرد ولم يولد فليس بمحدث لم يكن فكان لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن يعني كان عدما ثم وجد وحدث بعد أن كان غير موجود ولكن الله عز وجل لم يزل ودائم لم يبد ولا يزول ولا يفنى كما قال الطبر رحمه الله تعالى ولم يلد ولم يولد يعني لم يخرج من شيء ولم يخرج منه شيء سبحانه وتعالى وهي السورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن هذه تعدل ثلث القرآن ورد في الحديث قل هو الله أحد من قرأ قل هو الله أحد حتى يخدمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة بنى الله له قصرا في الجنة أنها تأدل ثلث القرآن لكونها أخلصت بيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا سبحانه وتعالى وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع من القرآن منها قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كذلك قوله تعالى أرباب متفرقون خير أم أل الله الواحد القهار و المواطن يعني أديدة وكثيرة اسم الواحد ورد في القرآن أكثر من كلمة من اسم الأحد سبحانه وتعالى يقول وهو وهما أي الأحد والواحد اسماني دالاني على أحدية الله ووحدانيته على أحدية الله ووحدانيته أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال فهو واحد في ذاته لا شبيه له واحد في صفاته لا مثيل له واحد في أفعاله لا شريك له لا شريك له ولا ضئير واحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة يعني لا يجوز أن نجعل ومن الناس من يتخل من دون الله أنذار يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع وهو الواحد الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل, بكل كمال وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته فضلا عن أن يماتله أحد في شيء منها الكلام هنا حول أحدية الله عز وجل ووحدانية فهو الذي يتفرد بصفات المجد والجلال العرمى الكبرياء الجمال إن الله جل وجل يحب الجمال ليس هناك يعني من شيء أجمل من رب العالمين عز وجل ولا أعظم ولا أقوى ولا أعلم ولا أكثر سمعا ولا أكثر يعني كل الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى فهذا الأحد الواحد كما سيعت إن شاء الله عز وجل الثمر يعني اللي هو توحيد الخالق سبحانه وتعالى وقد كان تكرر ورود اسم الله الواحد في القرآن في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطار الشرك والتنديد يعني جاء ورد في القرآن العظيم في سياف مقامات متعددة تقريرا للتوحيد وإبطالا للشرك وتنديدا لذلك يقول عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذا تقرير الوحدانية وإلهكم إله واحد إلهكم معبودكم معبود واحد لا معبود بحق إلا هو يعني أفره في العبادة فلا يجوز أن تعبدوا غيره أو أن تشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. وقال عز وجل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل يا محمد عليه السلام إنما أنا منذر إياكم أن تشركوا بالله أو أن تشركوا معه أو أن تشركوا من دونه سبحانه وتعالى لا يستحق العبادة إلا الله الواحد القهار وكل ما سواه فهو مقهور وخاضع ودليل له سبحانه وتعالى قل إنما أنا منذر أعظم انذار يا إخواني وأعظم بشرة أعظم انذار هو الانذار من الشرك بالله عز وجل لأن الأمر يترتب عليه لأن الخلود في النار لا سنة ولا ألف سنة ولا مليار سنة ولا الأرقام كلها ضعوها يا إخواني خلود ولا موت وما هي ضرب كفوف ولا ضرب صياء ولا ضرب عصي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها هذا لو تفكرنا أيها الأخوة الأحبة في مسألة الخلود في النار هذه حقيقة تجعلنا نحرص بالفعل على التوحيد ولو قطع الإنسان ولو حرق ولو فقد كل شيء العقيدة أغلى من كل شيء التوحيد أغلى من كل شيء أن تموت وأن تغادر هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله فلنحرص على هذا لماذا؟ لأن هذا هو أعظم شيء يرضي رب العالمين عز وجل وأعظم ما وأكثر ما يغضب العجل منه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعقوبة ال يعني المشرك يدخل في النار لا تنفع شيرا لا ينفع مال لا بنون لا ولد لا قرار لا سلطان لا قصور هذا المشرك يدخل في النار والعذاب فيوم أيذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد والكلام حول العذاب حول نص الله في السلام يا إخواني إذا غمس واحد في النار تنسيك تنسى أنعم أهل الأرض كل ما ضافه من لذة ومن استئناس ومن انبساط ومن سرور وخمسة واحد سابق في النار يسبق في في النار ويخرج منها ينسى وهو أنعم أهل الأرض من ربوس فكيف إذا كان إذا كان متى عليكم السلام وإلا كانت خمسين غمسة وإلا بقي شهرا بقي خالدا لا أخرج من النار أبدا ما الله سأل الله الثبات تحتاج بالفعل إلى ثبات على الدين وعلى التوحيد وفيجب أن نحرص على الوفاء الإسلام توفني مسلما مسلم وألحقني بالصالحين من أجل ذلك إبراهيم عليه السلام كان يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله أكبر. كما قال بعض أهل العلم حطم الأصنام بيدي وابتلي بالنار ثبات وابتلي بالأمر بأن يذبح ولده وامتثل السمع الطاعة حطم الأصنام بيدي ووضع بالنار قاف النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل كل هالأبتلاءات خلوج نبني وبني أن نعبد الأصنام. يَا أما احنا ما شاء الله يعني خلاص الإنسان كأنه أمن الجنة وأن الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن مسلمين لكن الخوف من الشرك مهم جدا حتى تنجو من الشرك ومن الكفر نسأل الله أن يتوفانا مسلمين وأن ينحقنا بالصالحين وقال تعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارك رب واحد للسماء ورب الأراضين ورب المشارق فهو إله واحد إن إلهكم واحد من هو هذا الإله الرب الواحد كما أنه لا لا أرباب فلا أله فكانه لا أرباب ولا رب إلا الله إلا هو سبحانه وتعالى كذلك لا إله إلا هو ورب المشارق يعني هو المالك المتصرف سبحانه وتعالى في الخلق بتخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات يعني سيارات مش سيارات هذه نجوم يعني السيارة آه. وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب واكتفى بذكر المشارق عن المفارب لدناغتها عليه يعني رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق والحن لها إن رب المغرب كذلك كما قال الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر يقول ابن جرير رحمه الله عز وجل ورب ورب المشارق ومدبر مشارق الشمس في الشتاء والصيف ومغاربها والقيم يعني هو يقوم على ذلك سبحانه وتعالى والقيم على ذلك ومصلح قال يعني بعضهم المشارق ستون وثلاثمائة ثلاثمية وستين، ماشية والمغارب مثلها. يعني بعد أيام السنة كل يوم ممكن طبعا تكون قضية دقيقة يعني جدا. مثلا يعني ما طبعا ما عندي علم التفصيلي في هذا، لكن قد تكون الفوارق مثلا على مستوى الثواني على مستوى الدقائق. بوجه عاما بلد لبلد مشرق ومغرب حتى يكون في بلد ليل وفي بلد آخر نهار والعكس كذلك لكن أحيانا من خير ارتصاد انتبطار لبعض المناطق يكون فارق فيها ساعة يعني مثل السعودية فارق ساعة الإمارات فارق ساعتين تبدأ شوي لمناطق آسيا وأوروبا ودول مثل المغرب وكذا تبدأ ايش تزيد تزيد تزيد ستبدأ ساعة ساعتين ثلاث وخمسة بعدين حتى يكون الليل يعني نهارا والنهار ليلا في هذه المنطقة مثلا ليل منطقة الآخر سبحانه وتعالى فقد تكون الفوارق فيها شيء من الثواني وبعضها مثلا دقيقة أو, أو دقيقة أو شيء أو بضع دقائق بعدين تبدأ يعني وهكذا في الفروق دقيقة قال بعضهم المشارق ستونة وثلاثمائة والمغارب كذلك مثلها وهي عدد أيامين عدد أيام السنة سبحان هو تعالى لكن هذه مجد أن الأدم لا يتوقف خلال 24 وعشرين ساعة نهائياً ولا لخلال الشهر ولا لخلال العام لا يتوقف نهائياً على هذا الكون الله جميل جداً أي بسبب تعبد المشارق والمغارب أي نعم بسبب هذه الفوارق الحقيقة لكن نحن حينما نطبق هذا وتكون عندنا التطبيق العملي في البلد الواحد يختلف الأذان من مكان لمكان ليس كذلك يعني فارق الوقت إيه فمشارق ومغارب في البلد نفسه في البلد المجاور المجاور المجاورة حتى تضم العالم يعني كله فبالفعل هذا كلام يعني ليس بعيد عن الواقع أبدا فرب المشارق والمغارب ورب واحد رب السماوات والأرض هو الإله الواحد الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى لذلك الكلام اللي كان بين إبراهيم عليه السلام وبين مرود لما قال يعني أنه بدأ يصف ويبين يدعوه الله عز وجل ويبين صفات رب العالمين الله يحيوه يميت قال أنا يحيوه يميت فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتبيها من المغرب فهوهت الذي كفر فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتبيها من المغرب هو ما سلم إله بعض الناس يقول يعني هو استسلم إله يعني أو لا يعني هم يقولون حتى أنه ما يجادل لأن هاي المسر تقبل الجدال وهذا ذكره بعض المفسرين وهذا حقق غير صحيح التفسير قال قد يأتي مثلا بأشحاص قل الله اقتلوا عذور أنا أمتهم إذن إيش كيف أنت تقول أنه إيه الله يحيي ويميت طيب أنا قتلت وبعدين يلا أقتل هذا طيب أنا عفوت عنه إذن إيه أحييته لا طبعا ليس هذا حقيقة وإنما المراد هنا إنه إن الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى هو إيه الذي أتى بالشمس من المشرق فإن كنت أنت تحي وتميت فأتي بالشمس من إيه من المشرق هذا إيه؟ الذي يحيي يمت قادر. آه، الذي وليس المعنى أن يعني أراد أن يفر من نقطة فيها مجال جدال وحوار وأن يأتي من نقطة لا. هذا كلام يعني حقيقة لا لا, لا يصح. هنا يقول وقال سبحانه في بيانه أن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوة الرسل وهي كذلك خلاصة جودة. الرسالات إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم صلوات الخلاصة الزبدة يا إخواني الحقيقة هي تحقيق الوحدانية لله سبحانه وتعالى تحقيق الوحدانية لله عز وجل وقال تعالى قل إنما قل يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه استقيموا إليه بقاعة وجهوا إليه وجوهكم بالرغبة والعبادة دون الآلية والأوثان فاستقيموا إليه واستغفروا ثويل المشركين. وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته فإلهكم إله واحد فله أسلموا اخضعوا له بالطاعة، ظل بالإقرار بالعودية له، وبشر المخبتين المتواضعين، الخاضعين لله بالطاعة، المدعين له بالعودية، المنبين إليه بالتوبيخ. إذن هنا الزام يعني توحيد الخالق هنا، يلزم من ذلك أن يوحد العبادة وأن لا يشرك معه إله آخر، وأن يتواضع العبد وأن يخضع لله. سبحانه وتعالى وأن يستسلم له وقال تعالى وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وقال عز وجل في تنزيه نفسه عما الدعي في حقه من اتخاذ الولد مثال ثالثة تنزه وتقدس سبحانه قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا فاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القاحر هذا رب على من يدعي أن له ندا وأنه ثالث ثلاثة يقول الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا لاصطفى مما يخلق ما يشاء الله عز وجل أراد أن يتخذ ولدا يختار مما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يختار الولد ألا يريد تعالى الله كبيرا. سبحانه هو الله الواحد القهار لماذا الولد؟ المساعد للعز والواحد القهار المستغني عن كل شيء الغني عن العالمين ف وكل شيء فقير إلى الله عز وجل وقال تعالى ولا تقول ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك قال إمام البخاري فسمى نفسه شيئا يعني لا نتحرج أن نقول أن الله عز وجل سمى نفسه إيه؟ شيئا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك يعني قل يا محمد عليه السلام لهؤلاء المشركين المكذبين الجاهدين الذين يتحدون نبوتك أي شيء أعظم من أي, أعظم أي شيء أعظم شهادة وأكبر ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الله أكبر الأشياء شهادة الذي لا يجوز أن يقع في شهادته يعني ما يقع في شهادات الناس في الناس قد يقع الكذب قد يقع الإخلاف السهو الغلط الكذب لكن هذا لا يقع يعني في شهادته ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم يشهد ما أنتم عليه ويشهد ما أنا عليه يشهد بالمحق منا من المرتل والرشيد منا في فعله يشهد الرشيد في الفعل والقول والسفيه ورضينا به حكما أن يحكم بيننا واضح ماذا معنى قل أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة أي شيء أعظم شهادة وأكبر أنتم تنكرون نبوتي قل يا محمد عليه السلام لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجعلون نبوتك أي شيء أعلم شهادة أي شيء أكبر شهادة وأخبرهم بأن بأنني أنا الله عز وجل هو أكبر الأكبر يعني الأكبر شهادة الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يقع في شهاداته الناس شهادة الخلط من سوء من خطأ من غلط من كذب ثم قل لهم الذي هو أكبر شهادة هو من الله سبحانه وتعالى شهيد بيني وبينه يعني هل دعوا الأكبر شهادة أو هل نتحاكم إلى الأكبر شهادة من هو الله عز وجل شهيد بيني وبينكم من المهتد بالرشيد من السفيه من المصيب من المخطئ بالضال من المعتدي ألا ترتدون أن يكون الله عز وجل هو الشهيد كفى بالله شهيدا وبعض العلماء ذكر في هذا المعرض يعني كفى بالله شهيدا أن الله عز وجل لا يمكن أن يشهد وأن يرى وأن يشهد وأن يرى رجلا يفتري عليه الكذب ويدعي النبوة ويدعي الرسالة وأن ينصره على أعدائه وأن ينشر دينه مستحيل أليس كذلك إلا أن يكون إيه؟ هو المحق يقول أنه كفى بالله كفى أن نحتكم إلى الواحد الأحد في الشهادة أنه نصرني عليكم وهو يراني ويعلم ما أنا عليه وخللكم ونصرني سبحانه وتعالى ونصر أصحابي رضي الله عنه فكفى بالله شهيدا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه أي هو نذير لكل من بلغه يه؟ يقول محمد بن كعب رحمه الله ومن بلغ قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية وفي زيادة لبعضهم فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وكلمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بلغه القرآن من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي عليه السلام وكلمه اللي يبلغ القرآن كأنه هو النبي عليه السلام هذه حجة على الخط ونبي عليه السلام كلمه يكلمه كيف يكلمه النبي عليه السلام بالأمر النوات أنت بتمر وإذا بقى الفتاة الجميلة مع إغراءات قوية وشديدة الآن الله عز وجل كل من بكلمه والنبي عليه السلام قل لك النظر الأولى لك هي غير متعمدة والنظرة الثانية يعني وجه النبي عليه السلام وأمر بغض البصر في الربويات الله عز وجل بكلمك إلا قرأ القرآن الله بكلمك بخاطبك عز وجل والنبي عليه السلام كذلك يبين خطورة الربا واكد أأنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشيكون وقال تعالى وقال الله لا تتحدوا إلآهين اثنين إنما هو إله واحد فأي يفرحون يعني القضية إذا كانت شركة مساهمة غير محدودة في الآلهة شركة يعني كبيرة تحط فيها بالله ونحط فيها البقر، قوار، أبوض، ويعبد الصالحين، ويعبد الصالحون، والصالحون، ويعني هذا إيش ال يعني إيش إيش الآية هذه؟ فنحن نعتقد أن يعني نعتقد لا إله إلا الله. وقال تعالى أرباب متفرقون خير من الله الواحد الأحار وقال تعالى في المقام بيان عظمته وكمال ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقد أفاد هذان الاسمان الواحد الأحد توحد الرب عز وجل بجميع الكمالات يعني الكمال لله عز وجل بحيث لا يشاركه فيها مشارك وأن الواجب على العباد وأن الواجب على العباد توحيده عقدا وقولا وعملا هذا كلام يعني فيما أذكر لسالي رحمه الله تعالى الواحد والأحد تفيد تفرد الرب وتوحد الخالق عز وجل بجميع الكمالات يعني يجب أن يعترف الخلق بكماله المطلق وبتفرده بالوحدانية أن يفردوه بأنواع العبادة بكل أنواع العبادة بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج العبادة اللفظية القولية البدنية الظاهر بالباطن الخوف الرجاء النذر الاستغاثة الانابة تضرع كل انواع العبادة يجب ان يفرض الله سبحانه وتعالى يقول ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط الآذية اولا نفي المثل والند والكفئ من جميع الوجوه نفي كلمة الواحد والاحد تفيد نفي المثلية والندية نفي الكفأ من جميع رجوه فالله عز وجل الواحد الأحد الذي لا مثيله ولا نظير قال تعالى هل تعلم له سمية هل تعلم له مثيلا أو شبيها كما قال يعني أهل التفسير وأن كان بعض الناس يفرقون بينه يعني يقول مثل يعني التمثيل والتشبيه بأن التمثيل يعني من جميع الوجوه والتشبيه من ايه من بعض الوجوه فيقولون يعني قد يكون أصل الشبه يعني بين المخلوقات ثم يعني الكلام حول هذه المسألة على كل حال الآن ليس هذا موضوعها هل تعلم له سمية لكن هذا يعني كلام أهل السنة من المفسرين يقولون لا سمية له ولا عدل كل خلقه يقر له يعني يقر له وياعترف أنه خالق ويعرف ذلك ثم يقرأ هذه الآية ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله إذا تعلم له سميع هل تعلم له مثيلا فلا سمي له ولا عدل سبحانه وتعالى وقال تعالى ولم يكن له كهون يعني ليس له شبيه ولا عدل سبحانه وتعالى قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك بطلان التكييف بطلان التكييف التكييف أن يخوض الإنسان بعقله القاصر يحاول معرفة كيفية صفات الرب عز وجل فهذا الذي لا ينبغي أن لا يكون الله سبحانه وتعالى هو المتوحد بصفات الكمال بنعوت العظمة والجلال وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك لا تتعب نفسك لا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كذلك إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوتوا من الصفة ولا نعد يعني متعلق بالجلال بالجمال إلى آخره أن له من كل الصفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتها وأن إلى ربك المنتهى حقيقة بعض العلماء قالوا وأن إلى ربك المنتهى يعني له من السمع الأكمل من البصر الأكمل ومن كلصفة أكمل من الجمال الأكمل من القوة الأكمل من القهر الأكمل والأتم ونهرك من يقول وأن إلى ربك المنتهى يعني انتهاء الخلاق جميع الخلاق إلى من إلى الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى يعني و وأن إلى ربك محمد عليه السلام انتهاء جميع خلقه ومرجعهم وهو المجازي جميعهم بأعمالهم وكذلك من كثير يقول وأن إلى ربك المنتأل معادة يوم القيامة ابن القيم يقول ليس كلام يعني حول هذا له كلام في التفسير القيم من هو كل محبوب يعني كل إنسان يعني لا يحب لأجل الله عز وجل فمحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يراد به وجهه أو لا يكون لأجله فهو ضائع وباطل سبحانه وتعالى يعني هذا المنتهى يجب أن تكون منتهى الأعمال لله الحب لله والعمل لله والإخلاص لله والدم يبذل لله عز وجل والمال يبذل لله سبحانه وتعالى يقول وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب كل قلب لا يصل إلى الله فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه ولله وللله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه ولله المثل الأعلى يعني الكمال المطلق من كل وجه الأعلى الأفضل والأطيب والأحسم والأجمل وهو الكمال المطلق من كل وجه كذلك إن الأمور ترخيص دلالات الواحد والأحد تنزيه رب العالمين عن النقص والعيوب تنقيصه تنزيه سبحانه وتعالى عن النقص والعيوب لأن النقص إنما تلحق بالمخلوقين سبحانه هو الله الواحد القهار وجوب الإقرار بتفرده بالكمال المطلق في الذات والصفات والأفعال وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده وإخلاص الدين له هذه الثمرة يا إخواني توحيد الخالق لأن الخالق هو الذي بالخل بالخلق ألا له الخلق والأمر والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة يجب أن نفرد الله عز وجل بهذا هذا التوحيد العملي لكن الله لا إله إلا الله أو في شك في الرزق يتعامل الإنسان قل لك والله بخاف يعني يا خي مين يدرس هدولة لازم أنا أتعامل مع في هالربوية أشتغل الله في هالبنك لما ربي عز وجل يفرج الحال هالبنك الربوي يشتغل بهالبنك أين اليقين على الله عز وجل بأنه الرازق فالله سبحانه وتعالى الذي تفرد بهذه الأمور الرد على المشركين وجميع سنوف المبطلين ممن لم يقدم الله حق قدره يعني ممن لم يعظم الله حق عظمته سبحانه وتعالى ولم يقل له بالتفرد بالكمال اتخذوا معه الشركاء والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلى اليقربون إلى الله جل فال فهذا يعني منبوذ وثمرة الواحد الأحد أنه حقيقة ربع المشركين في هذا لذلك الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده شمأزت نفرت انقبضت قلوب الذين لا يؤمن بالآخر شوف الآن يعني إذا أفردت الله بالوحدانية وذكرت الله الرجل وحده تلقي النصراني بنزعج اليهودي بنزعج كل إنسان آمن بالله لكنه من أهل الشرك تقي ينزعج وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فالأمر يختلف حينما يذكر غير رب العالمين أو يذكر معه سبحانه وتعالى أما إذا ذكر وحده قلوب قلوبه وحينما ما يحملوا عليك السلاح وبدبرو لك المؤامرات وبدبرو لك ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يعني قلت لا إلى الله في القرآن وأنت تتلوه ولوا على أدبارهم نفورا انفضوا فذهبوا عنك نفورا في نفور استكبار استعظام أشعر يا خبري يعني واحد رب العالمين وقال تعالى ذلك ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرت وي تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هناك مسائل نتكلم إن شاء الله نختم بها هذا الدرس الواحد والأحد هنالك كلام للعلماء حول الواحد والأحد أيها الأشوات الأحبة يعني ما هو الفرق في بين واحد وأحد هنالك كلام حقيقة العلماء من ذلك أن الفرق بين واحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه في العدد يعني الأحد صيقة لنفي في اللغة صيقة لنفي ما يذكر معه في العدد كيف ذلك تقول ما جاءني أحد ما تقول ما جاءني واحد تقول ما جاءني أحد إيه أما الواحد اسم بني لمفتتح العدد هذا العدد تبدأ العدد بإيش بواحد تفتح العداء تقول واحد تقول جاءني واحد من الناس ولا تقول جاءني أحد ما جاءني من أحد قول جاءني واحد من الناس بنيا يعني صيغ وجعل لمفتتح العدد جاءني واحد من الناس وذاك ل لماذا لحد اللي هو لنفي ما يذكر معه في العدد نفي ولا نقول جاءني أحد لا تقول جاءني أحد جاءني واحد ياه فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد فيه بالمعنى، الواحد منفرد بإيه بالذات يتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى، أرحمه الله، والأحد منفرد فيه في المعنى. أنا كل حاضر هناك تفصيل في كتاب النهج الأسماء، يعني تفصيل نافع في كلمة الأحد. كذلك أيها الأخوة الأحبة يقول بعض أهل العلم الأحد الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر الواحد المنفرد بالذات لا يضامه آخر لا يجتمع معه ولا يكون معه ولا يمالجه ولا يضامه آخر لا يكون على نجال والأحد المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد منفرد بالمعنى ذاك منفرد بالذات ولذلك قيل المتناهي في العلم والمعرفة هو أحد الأحدين يعني الواحد المنفرد بالذات والأحد المنفرد بالمعنى, بالمعنى لا يشاركه فيه أحد أكره حلالي عبارة عن معاني يعني معاني نغوية وفي هناك تفصيلات كثيرة ولكن الثمرة التي يعني ذكرناها كافية في هذا الموضوع. الأحد الواحد إخواني ثمر ذلك التوحيد أول ما يدخل ما يدخل الإنسان في الإسلام ما هو كلمة التوحيد والاعتقاد بال بال الأحد الواحد سبحانه وتعالى. وأخر ما يخرج به في من الدنيا حتى يكون من أهل النجاة والفوز اللي هو إيه لا إله إلا الله كذلك. كما قال عليه السلام من كان آخر كلامه لا إله ألا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم جميعاً السورة التي جاء فيها هذا من الإسمان الواحد والأحد وهو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبوة أحد تعدل كم؟ برث القرآن والثمرة هي التوحيد كما في العليث أمر النبي عليه السلام رسوله إله اليمن أن يبدأ أولاً بدعوته من التوحيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي عليه السلام معاذا إلى نحو أهل اليمن قالوا إنك تقدم على قوم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى أول شيء يش التوحيد لأن الله رجل يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه بأمان إذا كان غير التوحيد ثامرة الأمر أيها الأخوة أن الإنسان علي, علي أن يحرص على التوحيد ولكن يعني هذا كلام نظري كل من يسوق الله صحيح وكذا مع أيام الفتن هذه رأينا التوحيد اختلف عند الناس سأصبح ياما بالله شك منهج رب العالمين وإنكم بعالج الأمور والقضايا الموجودة برؤية سياسية برؤية سياسية اتجاه يمين اتجاه يسار اتجاه يعني اتجاهات ترغيب قوانين قال فلان قال فلان قال فلان عبارة عن أراء حتى أرادوا يعني الدين والنصوص يعني يلول أعناقها وأن يخضعوها الحقيقة لأفكارهم وأرأيهم ولا يسلموا تسليمها يريدون أن يسلموا الآيات لأفكارهم وقناعاتهم مع برغ الأسف يعني حتى والله أستغرب يا إخواني تكلمت يعني بخاطرة آه آه البالحة بعض المساجد فواحد بعد ما أنهيته كذا وخرجنا سكن فقال طيب يا عمي يعني إيش الحل للأمور اللي فيها هذه الأمك تب الله عليك ما تعرف الحل قال لا والله ما نعرف الحل هل بالفعل يبلغ الأمر يا إخواني بالإنسان أنه لا يعرف الحل حقيقة كما قال الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهوري يا محمول كيف الإبل عليها فوق الخزانات المائية الماء موجود وهي ميت من العطش ما من العطش والماء فوق ظاهرة الحل, الحل موجود ودواءه و والمياه فوق ظاهرة وهيش الضمائر قتلوا والعطش غريب جدا طيب كتاب الله عز وجل بين ظهرناينه وأركت وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لي ما أعرف شو الحل ف وكأن الحل في النهاية إخواني هو يعني عبارة عن العنف ولا غير العنف والعنف تحت إيش والله سلمية سلمية نضحك على بعض البعض وسلمية سلمية وأخيراً بتؤدي إلى إلى مقتل أروف مؤلثة ياه إلى مقتل أروف ونبدأ ونضحك على بعضنا البعض ونحن عارفين نضحك على بعضنا البعض هنا طيب فالآن ينهج التوحيد يعني أن تفرد الله عز وجل يا رب إيش الحل اللي عندك أنا أريد أن أبحث عن الحل في كتاب في سنتمه عليه السلام مش إحنا نبحث عن حلول من عندنا ونقررها بعدين يا الله في هذا القرآن نبدأ يقول الله عز وجل مثل ذاك الذي قال أنا يا أخي قال ما في شيء إلا دكر في الإسلام كان في يبدو مهندس اسمه كوك مستر كوك قال الله عز وجل وتركوك قائمة. يعني يثبت إنه مستر كوك موجود في القرآن. وتركوك قائمة. يعني خلاص يريد الناس الآن أي شيء في القرآن موجود بأي طريقة إنه القرآن يعني حتى يبي وجه. شو إحنا يعني القرآن هو ناقص تريد إنك أنت تثبت يعني كمال القرآن كلام كمال كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس بهاجته. ولا كتاب بحاجتك ولا يعني هذا الدين بحاجتك من كفر فعليه كفر إن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد إيشاء يذهبكم ويأتي بخط جديد وما ذلك على الله العزيز الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين إيش الكلام هذا منهج الآن منهج التوحيد ومنهج الاتباع أن تفرض الله عز وجل بالوحدة وأن تفرض النبي عليه السلام باتباعه واتباع عوامل النواهي، بالنواهي إيه؟ ولا تشرك مع الله عز وجل إلى آخر ولا تشرك مع منهج النبي عليه السلام مناهج أخرى طبعا نحن نستفيد من علماء الحقيقة ما وافق الكتاب ما وافق السنة ما وافق النص وإذا أخطأ العالم يكون هو له أجر واحد لكن لا نتعصب لهذا الإمام أو لهذا المربي أو لهذا الجماعة أو لهذا الحزب أو لهذا الدعوة أو لهذا الشيخ هذا خطر, خطر كبير جداً فأصبح الآن الناس ما يستوحون يا أخي قل لك الضروم والناس وكذا إيش لا يستوح قل لك يا أخي إيش القصة ما في عندنا فنحن نقول يا أخي التغيير باليد أو التغيير بالقوة هذا شيء فطري شيء فطري ما يحتاج لفن لا يحتاج لعلم يا إخواني لا يحتاج هذا فطري وأنا أستحي أستحي أن أقول حقيقة يعني موجود عند الإنسان وموجود عند البهائم وموجود يعني منهج منهج يعني آدمي ومنهج حماري ومنهج كلبي يعني ولا مواقف إل إذا أجا واحد أكل طعامه ما بيعرف تاع التفاهم والله تعال والله بنعمل لك مجلس ضبط وبدنا نشكو عليك يعني الأقوى البقاء هنا إيه للأقوى القطط بنفس الطريقة ممكن يصير تآلف بين بعض الكلاب ضد الكلاب يعني منهج التغيير بقضية القوة شيء يعني فطري الحقيقة صحيح بضوابطه لكن ما في الحقيقة يعني القضية هذه موجودة في الإنسان وموجودة في الحيوان وموجودة في الجراثيم وموجودة في البهاء وموجودة في الدواب فلنهنا نتحدث الآن عن قضية التغيير يلا الآن نريد أن نغير وما في عندنا غير طريق من ولو كانت هذه القوة بضوابطها الصيحة هذا إيش اسمه الجهات واضح إخواني والشروط. هنا آه هذا إله ضوابط وإله شروط ما في إشكال عندنا آه طب يعني لو كان هذا التغيير التغيير من قلنا التغيير إحنا قلنا الآدمي تغيير موجود بالفطرة إنه الإنسان لا يرضى بالظلم إيه ده. وإذا أصابهم بغيهم ينتصرون يعني وهذه الحقوق الله جل يغفر كل شيء إلا حق العباد، ياه؟ إلا حق العباد. فماشي يعني التغيير، التغيير، الحقيقة، التغيير القوة والتغيير بالعنف هذا الشيء فطري النفس مجبولة عليه يعني مجبولة عليه إنه التغيير بالقوة جاء إنسان قال أرأيت أن جاء رجل يريد أن يأخذ ماي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأ أرأيت أن قال قاتل قال أرأيت أن قتلني؟, قال قتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة قال أرأيت, أرأيت أن قتلته قال هو إيه؟ هنه يعني شوف القضية فمبدأ الدفاع عن العرض الدفاع يعني طبعا الدفاع عن العرض الدفاع عن البلد الدفاع عن الوطن الدفاع عن دفاع، الدفاع دفاع. كل هذا الشيء فطري لكن هذا الشيء الآن له ضوابط أو شروط وكما قلنا أنا أركز أن هذا موجود حتى عند يعني الدواب. موجود عند يعني يعني جل لكم الله عند البهام وعند الدواب وعند الشياه موجود عند الكلاب وموجود يعني إلى آخره لكن هذا القضية ما في فن إنه تيجي أنت تعطي الحل والله ما في حل عندنا إلا هذا هذا الحل إنما يصح حينما وحتى هذا الحل حتى مع الأعداء لا يبادر القوة أصلا يعني أنت تبدأ الآن على طول تبدأ مع العدو يا الله تبدأ عليهم بالقوة لا أصلاً ما بيصير الكلام هذا شرعاً ما بيجوز الكلام هذا ما بيجوز أصلاً تفرض انت قوتك ولو كان أهل الإسلام هم أقوى الناس بكل التقنيات والناس كلها أضعف ما ينبغي إيش تفرض القوة عليهم لا لا لا لا ما فيه تبين بتقول المعروف بتناع المنكر بترغب بتحبب الناس بالدين بتساعدها حتى في الحديث تصدقوا على أهل الأديان من غير المسلمين يجوز الصدقة النافلة وليس من الزك شوف رحمة الإسلام، رحمة الإسلام، وقلنا إن النبي أسلم جاءوا قام فقالوا إن دوسا قد أبى تواجهنا تفضل الله عليهم رفع عدير قالوا هلك الدوس قال اللهم ما هدي دوسا وهتبيهم الخلاصة هنا قضية القوة حتى المسلم حينما يكون قويا لا يجلب أن يحرق إيه أن يحرق إيه الأعداء الأطفال الصغار النساء غير المقاتلات الشيوخ الكبار الذين لم يشاركوا في القتال لا بحأخواني. <تصفيق> ويشو سنقاتل؟ وووالآن قبل أن نقاتل، المقاتلين منهم ندعوهم. وليه الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ندعو إلى كلمة السواء، إلى كلمة التوحيد، إلى التفاهم، إلى الحوار. ونحرص الحقيقة على أن نبذل هذا النور إليهم. إذا منعوا دخول الإسلام أو دعو الإسلام في بلد ما، نقول نحن بيننا بينك السلاح. نريد ندخل غصب عنكم إذا ما دخلتونا بالحسنة نريد أن ندخل رغم عنكم وبالقوة ونبلغ الناس الإسلام بعد أن نبلغ الناس الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء لا إكراها في الدين لا نكره أحدا على الدين لكن لابد لنا أن نبيم فالذي يختار الإسلام لكن لا تعول بيننا وبين تبليغ دعوة الله لا تقول أنتم ديمقراطية نحن لا نقول ديمقراطية نحن نقول إيه؟ الإسلام حكم الإسلام لكن نريد أن نحاكمكم وأنتم تقولون الديمقراطية اعطونا الديمقراطية في نشر إيه؟ في نشر الإسلام ونحن لا نلزم أحدا باتباع الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر القتال إذا هذا إلى ضوابط إلو شروط إلو كذا حتى مع الكفار وقلنا أن النبي عليه السلام في غزة بني قريضة حاصرهم وما دخل قتل النساء وقتل أطفال وقتل الشيوخ الكبار حاصرهم لما يستعبوا تشاوروا قالوا نحكم استشاروا اتفقوا على تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه استسلموا قال احكم ان تقتل مقاتلتهم فقط المقاتلة الذراري ما قتلت الاطفال ما قتلوا الشيوخ الكبار ما قتلوا الشباب اللي ما قاتلوا ما قتلوا إيه ان تقتل ايه المقاتلة فقط هذا ما يهود وليس مع مسلم أما الآن لك لا الآن الناس هل تستوعب يا إخواني إنه ما يخطر المسلم اللي اللي يقول لك لا يا أخي هذا طار من آل كذا من الفئة هذه لازم نصفيها يعني ما يستوعبون فأصبحت القضية في استحلال في الدماء استحلال استحلال هذه مشكلة ومصيدة وأنا أريد أن أكرر يعني أن القضية هنا يعني ما في عندك فن أو ذكاء في استخدام القوة هذا استخدام القوة شيء فطري شيء فطري شيء فطري حب الوطن شيء فطري موجود وأحيانًا في بعض الأمور موجودة في البدن يعني زي القبائل الجنسية موجودة في البهاء موجودة في الدواب موجودة في الإنسان إيه يعني في أشياء موجودة مش طرقة إيه إنت جوعت تعكر وتشرب موجودة في الإنسان والبهاء والقوة والدفاع عن النفس وغريزة الدفاع وكره الظلم كما في بعض الآثار لو بغى جبل على جبل لدك الباغي لو بغى جبل على جبل لدك الباغي لكن هنا الآن كيف نتعامل في الفتن مع أبناء الإسلام ومع أهل الإسلام والنظر في أقل المفاسد وأفضل الخيرين إذا ما حصلنا أفضل الخيرين في أقل الشرين وتقوى الله تطويق الفتنة وما تمتد الأمور وبعد ذلك الناس حينما أحيانا في بعض الناس يلا قوة وعنف وكذا ونالك حقيقة يعني عملاء وخونة يضخون أموالا كثيرة في البلاد لإفساد العباد على الطلعة أخرج خذ لك المليون دينار يلا احكي بس اطلع بنت كذا واحكي واطلع الظاهر هنا ولا هناك خذ لك ما سخرت يا رب الله عز وجل فطيب الآن السؤال أين يأتي هذا الرجل المثالي الذي يحكم وينزل من السماء وينزل من السماء ولا من فصل تفصيل يفصل تفصيلاً أبينزل من السلائي تنزيله يعني هذه طبيعة الناس لا بد أن يأتي واحد منهم أليس كذلك إخواني لا بد أن يأتي واحد من نوعيات الناس هؤلاء وبصراحة منته الصراحة مؤلمة جدا ونتيجة يعني مؤلمة جدا إنه إحنا مجتمعنا نحن في مجتمع الغربة الذي لا تكاد تأمل فيه على أحد يعني صراحة إنك يعني انك تتأمل إنه يجيك خريف راشد لا والله ما تتأمل في هذا الوقت إلا أم يشاء الله وشيا على هذا وعلى عدم التربية من, من أين يأتي هذا يعني ضمن المعطيات والأشياء الموجودة الآن بالأكس أصلا الإنسان اللي زي هذا تراه محاربا أليس كذلك الآن هل تراه محاربا اللي بيقول لك والله ما في أنا ما عندي مجاملة ما في عنا يتقولوني بكرة نعضي الحريات هذا يشرب خمر هذا يزني ما في عنا دورزنا ما في شرب خمر ما في عنا الله التدخين يقول لك أنا التدخين أمنعه ما أسمح الربويات تقول لا أغلق في أن نحن يعني طريقة مصرية إسلامية صحيحة ونحن الآن نمنع كذا ونكشوه هذا من مائة سنة هل هذا يسمح لنا يا إخواني؟ طيب بدنا نضحك على بعضنا البعض يعني إراقة الدماء والمصاب والطمة والخلاف وإصطناع المذابح والأحقاد بين الناس وكل ذلك لا ليأتي يا الشخص يكون يعني يأتي ويحقق الأمل المنشود والشيء المرغوب. ف يعني من من ثمرة التوحيد أن نرجع أن نعلم أن الحل عند الواحد الأحد سبحانه وتعالى أما الشاور هذا وهذا وهذا والواحد الأحد ما له علاقة هذا الكفر هذا الشرك بالله عز وجل وأن لم يشعر قد لا يشعر لا وكفر لكنه ليس كل من وقع من الكفر بكفر وليس كل من وقع لكن هذا يا إخوان ضرب من ضروب الحقيقة الكفر يا ربنا أسوال الله عز وجل أن يجعلنا موحدين وأن يتوافنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يوفقنا في الدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمع إذا في سؤال حول الموضوع ماشي أو في سؤال شيخ سبطان اسم الواحد اسم القهار في كثير من الآيات الواحد فهل هناك على غرور الله أن هذا الاسمين الواحد القهار أنه يعني حقيقة في عندنا نبحث الذي ضم الاسم إلى الاسم وضم الصفاء إلى الصفاء ضم الاسم إلى الاسم وضم الصفاء إلى الصفاء فالآن يعني قد يكون الشخص يسمع لكن قد لا يعلم إيه فسميع العليم سميع البصير قد يسمع ولا يبصر يبصر ولا يسمع مثلاً لكن سميع يبصر بصير يسمع سميع يعلم وعليم يسمع غير الصفات الأخرى قد يكون غنيا لكن غني وهو فخ هو يعني غبياً. قد يكون متخلف يعني عائلة رجل ثري خلف وعندما توفي بيطلع لهذا إر الشاب اللي هو يعني معاق عقليا أو يعني متخلف أو مجنون أصلا يعني لا عقل له مجنون قد يكون يعني مبارخ خائر طائر جدا إيه؟ فهو غني لكن غبي يعني نقطة فوق ونقطة نقطة تحت الله يعني غبي مثلا فلذلك اجتماع الصفة إلى الصفة يعني حينما تجمعها هذه تعطي قوة إلى قوة وعظمة إلى عظمة وكمان إلى كمان فالله عز وجل له الكمال المطلق وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى، فالواحد القهار فهو واحد في قهره، وفهر الناس في وحدانيته، سبحانه وتعالى، فهو المتوحد المتفرد في القهر، كما أنه المتوحد في السمع، يعني السمع الإله والعلم الإلهي والقوة الإلهية وإلى آخره. ما الصفعة ليس من اسم وصفة هذا عبارة مبحث حقيقة عقدي يتعلق بالاسماء والصفات يعني والله واسع عليم قد يكون إنسان واسع لكن لا يكون عليما قد يكون عنده العلم لا يكون يا... لا يكون واسعا فإضافة الاسم إلى الاسم اسم أو إضافة الصفعة الـ الصفة من هذا الباب. شرط الكمال لكل الصفعة أو؟ طبعا شرط الكمال. في شغل نهاية الأيام بأن نرجع للخوض خل... ونطبط الموضوع الآين. نعم صح من تختم تختم بهذا نعم نعم, هي نعم هي هذه العبارة عن الأسماء والصفات يعني مثلا وصف أنه عزيز أنه حكيم أنه سميع أنه بصير إلى آخره يعني هذه عبارة كما قلنا هي عبارة عن جمل خبرية تتحدث عن أسماء الله جل صفاته لكن يعني أنه هذه حدود الله اتق الله إياك تتجاوز هذه الحدود الله يسمعك الله يفسرك الله يعلم ماذا تفعل لا غيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إياك فاخبار يعطي مثلا هذه مسألة الفقهية وكذا بعدين تختم بهذه الأسماء والصفات يعني إياك أن تظن بأن الله عز وجل غير مطلع عليك غير عالم إياك أن تظن بأن الله ضعيف لا يعاقب هذه الأسماء الحقيقة لها علاقة بهذا الأمر من هذا الباب والله تعالى أعلم أحد الفرسان عابد وليس عالم، ولا شيء حتى تسعة وستين. مستحيل يا متوبر. فالعابد ما رجع للعلم، لا. رجع لبزاج وعقله ورأي وحكم منطلق نفسه، منطلق زر يعني وقلب وإشترى فقال لا ماله، فكمل عليه علمية. لما سأل عالم فقال العالم ومن يحذينك يا متوبر؟ الصحابة رضي الله عنهم في رتبة أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا مواقعكم وإن رأيتم الطير يتخطف أسد، وإن رأيتمون نغنم فلا تشاركون، ما تتركوا مواقعهم حتى يأتي نبي الله رسول الله. إحنا في زماننا الحاضر كلام النبي عليه السلام ما نأخذ فيه إلا بعد تحقيق من رواه وسنده وصحته. هناك علماء وعلم وعلماء في رواية الحديث هل هو صحيح ضعيف ما أدش. سند أما رسوه لما مخاطبهم من غير سند ولا الغي الرواق من فيهم على سؤاله إليهم مباشرة يعني ما كان بحاجة لترجمان ولا بحاجة لأنو بتحقق إنه كلامه مش لبشاره وبح هذا لما حكم رأيهم وأنه هزم الكفار وقال مخلص انتهت حك الرجل على حكم عقلهم وترك مواضعهم إين إيش اللي صار؟ قلت سبعين تفن المشكين على و كنت شريف من أشخاص و... ووهوكل قتل حمزة من عبد المطلب عم الرسول وفتحت بطنه وريك الشيء وضع رسول إسلام في حفه وكاد أن يقتل وكاد وضاعت لولا فضل الله كان قتل النبي ضاعت كان كإحنا الآن على دين وثنية لا سمح الله وإنه يعني لا يوم لا يفشل ليش حكموا عقلهم على حكم النبي أصلًا الآن اللي بيحصل بتكون كل, كل حياة في دمار كل الدمار منعيش منهار إنه منحكم حقوقنا وراءنا وهو إنه وصلنا <تصفيق> لو حتى كمنا لشرع الله الزوجات ما قال يعني إيش حكم الله وحكم الرسول حكم أهل العلم إنه هم تابين لحكم مش هلا تابين لمصالح مزاج وأهواء ما حصله انظر كم واحد قتل في ال من يومه وعزيز ما... حرب نفسه كم واحد قتل شبهان <تصفيق> الأرواح هذه ما لها ثمن يبقى يا أخي يبقى الداف يبقى مش عارف مين يبقى مبارك. ما ما ما نهر من الدماء ايش رأيك ريد وكلام هذا جميل وكلام جيد انه يعني هنا مثلا أو او خطائيا وطبعا تعرف انت يعني الصحابه رضي الله عنهم هم ناس من الله عز وجل أفضل الناس يعني كما لا يخفى خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يعني الوطن المبشر والمنزل اللي عند رب العالمين نحن مطالبون أن نفيد منهم كانوا في مرحلة التربية يكتشفوا الأخطاء أن هذا ما هم أنبياء ولا هم رسول عليهم السلام هم بشر لكنهم صفوت البشر أو من البشر رضي الله عنهم ففي مرحلة التربية وقعوا حقيقة في هذا الشيء أنه في غزوة حنين وواحد حنين وواحد بالنسبة لأحد كما تفضلت القصة معروفة ذكرتها. وبالنسبة لقضية هناين قالوا لن نغلب اليوم من قلة يعني يعني لما تيجي تتفسرها بقول لا يعني حقيقة ما أخطأوا يا ما في أي خطأ لأنهم ما قالوا ما أكثرنا وإحنا ما كذا وإحنا إلى آخره والله يطللا وإنما قالوا يعني من حيث قضية العدد مقارنة بالغزوات الأخرى لن نغلب اليوم من قلة بالنسبة يعني ممكن نغلب على فكرة يعني ممكن نغلب من شيء آخر غير إيش نبقى الله أن الله عز وجل شأن نغلب فهذه العظارة حينما تفكر تقول الله يا جماعة ما فيها شيء، لكن إيش الرجل ذكرها في القرآن وعادها أليس كذلك آه فبداية المعركة هزموا ولما عرفوا خطأهم وتابوا إلى الله من مقولتهم انتصر، وباقي المعارك كلها لا نعلم أنه هناك معركة هزموا فيها رضي الله لكن سبحان الله يا إخوان إحنا هذان مثلا أول شيء لا تنزل لا تنزلوا على الجبر إحنا نازلين وطارعين والمخالفات يعني ولا حول حصر لا حصرنا إذا هذه هاي يعني مخالفة جزئية حصر فيها ما حصر وقضية إنه لن نغلب اليوم من قلة إحنا الآن مع بارغ الأسف الناس بقولوا أبدا إيش بتقولوا أنت يعني إن الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن تنصر الله ينصركم استغفر الله وأتوب إليه إحنا أيضاً بل يقولون يقولون جماعة الشيعي عليكم السلام أخليه يقولون يقولون يعني أتباع الشيعي قبل المسلم والفارج قبل التقي وبالمخمور قبل المتيقق وبالعاهرة قبل النقيه التقيه والشعب يريد الشعب يردوا بالسحات وكذا إلى آخر ومع أسقاط أي نظام وبعدين تبدأ سلمي سلمي وبعدين التحالف يضربوا بالله التوفيق ليش ظل يعني؟ كيفية الآيات تتولنا إياها؟ أليس هذا الواقع؟ نعم أليس هذا شك في الله عز وجل؟ لا يعني يعني كانوا ما في ذلك حطوا على جنب هذا يعني لو ما قالها بلسانه بإنسان هي يقول إن حاط على جنب إيش ليها تنتقلها إنتك إحنا ما نقول إخو سلمية سلمية ومنطلع وكذا وإلى آخر وبنقتل مننا كذا عدد وبعدين مضرنا الغطل لما يصير في التدخل وبعدين بحصل النصر إذا ما إحنا نقول تتغير الأسماء والأشخاص لكن هل يعني يؤتى بحكم الله وشريعة الأجل بهذه الطريقة لا يمكن إنكم خلفتم منهج الله عز وجل لا يمكن يعني الله يفعل ما يشاء لكن هناك منهج واضح جدا منهج التغيير الحقيقة يعني يجب أن نوحد الله بتلقي منهج التغيير منهج التغيير أن يكون منهج ربانية فألا يعني ذكرت ذاك الله خير مثلا هيا إحنا للقضية الآن بعد الإعجاب يعني ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم بحضور النبي عليه السلام النبي عليه السلام بين الظهرانيهم وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعقيد المحترمة العقيد الصافي النقية وما شاء الله وما في يعني الذنوب الموجود الآن كما ترون فعوقبوا بهذا العقاب أنه نهزموا في بداية هذه العزوان يوم عليه انظروا فكيف إذا في إعجاب وليس النبي عليه السلام بين ظهرانينا ولا الصحابة رضي عنهم بين ظهرانينا، ولا ترى منهجهم بين ظهرانينا، ولا منهج النبي عليه السلام، لا منهج عليه السلام ولا منهج الصحابة رضي الله عنهم معذنوهم عاصي، ياه؟ كمان نريد نصرا؟ يعني أمور غريبة غريبة جدا. فلذلك ذلك من هنا ولا مقاطعة بهذين. هنا تأتي الفتن حينما أمر النبي عليه السلام. أن نتعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما فطر ليش؟ لأن ظاهر القضية رحمة وباطنها من قلبها العذاب إيه؟ يعني باطن القضية لما تطلع ظاهرة تشوفها يعني حلوة بتقول إنه يعني بالفعل هي قتل فلان قتل فلان قتل وكذا مثل على سبيل المثال إيه؟ طيب طب الآن احنا لماذا فعلنا هذا؟ والله فعنا لأنه قالوا فلان في قتل مجموع ما قتل ألفها طمون الآن قتل يعني يعني هذا حتى بعض سيات أربعمائة ألف شوف يعني ننظر طيب طب بتقول ألف هل الآن قتل مئة ألف مئتين ألف وإذن إيش لو كان في جهات صحيح الإنسان ما بنزعجن دائما لما إحنا بعض الناس قال لك يا أخي أنتم ما تريدون تريد, تريد التضحية وإحنا نتباوس والله إحنا لو استطعنا رجع إحنا بعضنا من قبل إيه نباوسه بس لا لازم البذل إحنا ما نتكلم يا أخي على عدم التضحية وعلى عدم الدماء الدم لما يكون جهاد صحيح في مكان صحيح بضوابط صحيحة يحتاج إلى دم يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى جهاد النفس المال ويحتاج ويحتاج لكن الكلام أيها الداخلة الأحبة هنا ما يكون على غير هذا الأمر ونقول والله كانت في معاناة الحقيقة من الفقر من الآن اجت اجتتن فقرًا أصلًا إيه الآن صار زيادة فقر يطول والله كانت القضية يعني قتل كذا واحد الآن قتل يعني عشرات الأضعاف والرعب أدخلته أصبح الرعب يدوي في سماء البلاد بهر الشاشات والمدافع والعريق والبيوت التهدم والأطفال والدنيا كله ويليت في ثمرت بعد ذلك يجي واحد حكم بما انزل الله بشريعة الله عز وجل ما يعني لا يا إخواني حتى هاي لو قلت أنا والله ما أفت فيها إن تقتل الأطفال، تقتل ناس وتروع الشيوخ الكبار وكذا والناس يكتروحها وتقول لي والله أقتنم خلافه، بقول لك والله خلي الخلاف على سويتك أنت، ها؟ خلي هذا نظرياً يعني وأنه هذا يعني أمر غير متحقق أصلاً، فلذلك يعني ما هذا يا إخوان نستطيع إحنا نقيس يعني بالميزان الأمانة قاعة المصالح من المفاسد، إيه؟ فلو أن الناس لا أقول صبروا على المر وعلى الغلط لا لأن هذه عقوبات لنا وللحكام للراعي والرعية هذه والله عقوبات وانت رأيتم قتل من قتيل وذبح من ذبح وأوين من أهين لأن النبي عليه السلام قال إن حقا على الله تعالى ألا يرتفع شيء إلا وضعه سبحانه واحد القهار سبحانه وتعالى حتى يعلموا عظمة الله يدركوا يعني قوته وعظمته وأنه الذي ينفرد بالفعل بالقهر وأن لا فما سواه مهما بلغت عظمته لابد أن يقهر إن حقا على الله تعالى ألا يرتفع شيء إلا وراء فالذي كان حقيقة هو يعني لا يحكم بما أنزل الله وينسر الفساد عقب وعامة الناس والرعية الذين لم يتقوا الله عز وجل ما كانوا يأمرون من معروف ولا كانوا ينهون عن المنكر يشوف المنكر يسكت إيه؟ لا أمر معروف لا ينعى منكر ولا يتق الله عز وجل ما يسأل عن حاله حرام ما يسأل حتى الأبناء في البيت ما يسأل المصلي يتق الله بنت تخرج نحن نرى بعض الناس في بعض البلاد مع برغ الأسف وبلاد عربية وإسلامية تخرج لك بالشرط مع بنته بنته يسحب بابنته وهذا مصر من أهل الإسلام بالهوية مع بارغ الأسف وبنته ماشي بالشرط بأخذ يعني النساء على البحر إيش مع بارغ الأسف بالماي بالشرطات وتعري وإلى آخره وبأخذ يعني هو من أهل الإسلام ولا حول قوة إلا بالله هذه الذنوب تسمع أسماء الله يعني سب الربع عز جل مع برغ الأسف وعلم الصلاة والفسوق والفزون والفعش هذا كله ما فيه العقوبة والناس ساكة آه هذا لابده يكون فيه عقوبة عقوبة للجميع كل واحد بقدري كلكم راعاً وكلكم مسؤول عن رعيته اللي بستطيع بقوة القلم بقوة القرار مسؤول واللي بيستطيع باللسان مسؤول واللي بيستطيع بالدعاء وقصر بالدعاء مسؤول كلكم راعاً وكلكم مسؤولاً عن رائيته وإحنا الآن لا والله خلي هذه عدم النهي عن المنكر وعدم الأمر المعروف وعدم التواصل بالحق وعدم التواصل بالصبر والفجور والمصائب وساكتين بعدين من خلال أحزاب يا الله على الساحات والشعب يريد ومش عارف يش ويرحل كل كلام هذا فاضي فارغ بحقق لنا الحقيقة عبارة عن شكليات أول انهماء حقيقية تهرق أحقاط وكراهيات وبعدين ما بحقق لنا العدل لا يحقق لنا العدل ولا يحقق لنا حكم الله عز وجل وإنما ننتقل من مصيبة لمصيبة ومن طامة طامة ومن جريمة إلى جريمة مع استحلال الدماء والهرج ولا حول ولا قوة إلا بالله فنسأل الله أن يصلحنا جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه